وَلَقَدْ نَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ هم الكاذبون من كفر بالله أَنْفِذَ الْكُفْرَ صَدْرًا وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله صبع الله على قلوبهم وسمعهم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون يم إن ربك للذين آجروا من فَخَوْفَ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ